يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق من هذا In وإن صف فان خفتم ان لا تقتدوا فاحدا أو ما ملكت ايمانكم وانتم النساء فقد كنت منحله وان طيبنا لكم مع شيء من دونا فانقولوا ولا تؤتس فذا فادفعوا إليهم أموالهم v omen وان كان في